بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الَّذِينَ يَدَّعُونَ يَا هِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كُنَّ أم مَاتَهُنَّ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَظُومٌ غَضُومٌ وَالَّذِينَ يَبَاهِرونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ بِمَا قَالُوا بَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيِّ تَمَادٍ كم توعرون به والله بما تعملون قدير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مكفينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاجون الله وعسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بيناك وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصان الله ونسوا الله ولا كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم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 يَعْهُذُونَ لِمَا نُهُ عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُذْوَانِ وَمَعْصِيَةِ وَالْقُولِ وَإِذَا جَاءَ. ويتناجون بالإثم والعذوان ومعصية الرسول وهذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به إلا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصنونها فبئة المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تنهجيتم فلا تتناجوا بالإثم والردوان ومعصية وثول وتناجوا بالبر والتقوى وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ مِنَ النَّجْوَى مِنْ الشَّيْطَانِ يَهْدُنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ شَرِّهِ إِنَّهُ لَشَرٌّ مُبِينٌ وَلَيْسَ بِضَارِّ إِنْ شَاءَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس ففتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَدِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجِيتُمُ وَتُولَّ فَقَدْمُ دَيْنَ يَدِينَ جُوَافٌ صَدَقٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَقْهَرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَشْتَقٌّ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَافِ قَدَقَاتَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَادَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ زكاة وأطيع الله ورسوله والله قريب بما تعملون ألم تر إلى الذين تَوَلَّوْا قوما غضب الله وَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا يختلفون على الكذب وهم يعلمون. أعذ الله لهم عذاب شديد. إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا إيمانهم جن. نَتَّقَصَدُوا عَنْ سَدِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَبْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَادُكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ بِهَا قَانِدُونَ يوم يبعثهم الله جميعاً فيخلفون له كما يخلفون لكم فيخلفون له كما يخلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء فيخلفون له كما يخلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون إذ تحود عليهم الشيطان فأنتاهم بكر الله أولئك حذب الشيطان ألا إن حب الشيطان هم القافرون إن الذين يحافظون أولئك في الأدلين كتب الله لأعلمن أنا ورثني إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برسم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حذب الله ألا إن حذب الله هم المفلمين